الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته يقول الله تبارك وتعالى في هذه السورة الكريمة سورة البقرة إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه الناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم إلا إن الذين يكتمون وذلك بإخفاء الحق الذي أنزله الله تبارك وتعالى ويدخل في ذلك أهل الكتاب بما كانوا يخفونه مما عرفوا من دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وما جاء به أحبار اليهود وعلماء النصارى وهكذا كل من كتم الحق الذي عرفه بعدما أظهره الله تبارك وتعالى للناس هؤلاء يلعنهم الله يطردهم من رحمته ويلعنهم اللعنون من الملائكة والناس حتى الدواب تلعنهم ملائك عليهم لعنه الله والملائكة والناس أجمعين فهذا مما يدخل في جملة اللعنين وقد جاء أيضا أن الدواب والجعلان كذلك أيضا هي تشكو من عصاة بني آدم لما يحصل بسبب عصيانهم من الجذب والهلاك والآفات وما إلى ذلك ولهذا كان العالم الذي يعلم الناس الخير يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر قال أهل العلم والسبب في ذلك أن هؤلاء إذا عرفوا ما جاء به الشرع انكفوا عن الإخساد وفعل ما لا يحل فسلمت النفوس الأموال وسلمت الدواب ولم يحصل الإفساد في الأرض ولم يمتنع القطر لأن الناس قد أدوا حق الله عليهم وأخرجت الأرض بركتها وما إلى ذلك فيستغفر له كل شيء لأنه يدل الناس على هذا يؤخذ من هذه الآية الكريمة إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات أولئك الذين يكتمون هذه البينات ذمهم الله تبارك وتعالى وتوعدهم باللعن عن أيا كانت دوافعهم فدوافع هؤلاء الذين يكتمون قد تكون مادية دنيوية لما يتقابونه من الرشا والأموال أو كان ذلك بسبب المحابات وإيثار رضا المخلوق على رضا الله تبارك وتعالى أو غير هذا من الدوافع كإرضاء الجماهير كما يقال والسير في ركاب الناس وما يطلبونه مما يوافق أهواءهم ولهذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن مدار هذه العلل والدوافع ترجع إلى عدم الرسوخ في الإيمان وكذلك اثار رضا المخلوق على رضا الخالق هذا ذكره الأستاذ محمد الخضر حسين ويؤخذ من هذه الآية الكريمة أيضا لعن كاتم الحق وأخبر الله تبارك وتعالى بذلك أولي عليهم لعنه الله هذا الحق الذي بينه في كتابه فهذا خلاف مقصود الشارع من البيان فقد كتم الحق واخفاه وأظهر خلاف ما معطن يعني الحق أظهره الله فلم يكن ذلك عن خفاء أو لبس أو اشتباه فمن سكت عن بيان الحق فهو كاتم له ومن حرفه وبدله وغيره يكون قد كتم الحق وأيضا حصل لبس الحق بالباطل يعني هذا أشد فكل محرف للحق يكون كاتما له وزياده، وكذلك من يذم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ويضيف اليهم الكذب فهذا من اسوء هؤلاء كما يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ايضا يؤخذ من هذه الايه من الفوائد ان على اهل العلم ان يبينوا للامه الحق كما جاء في الشرع وظيفتهم هي حفظ علم الدين مع البلاغ فإذا لم يبلغوهم ذلك أو ضيعوا حفظه كان ذلك من أعظم الجنايه فيتعدى ضرر ذلك إلى الناس جميعا بل إلى غير الناس كما ذكرت فتلعنهم البهائم وغير البهائم يقول شيخ الإسلام بموضع آخر فلعنهم اللاعنون حتى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعينون أيضا يؤخذ من هذه الآية أن هذا الكتمان أنه في غاية السوء وذلك أنه كان بعد البيان بعد أن بينه الله تبارك وتعالى للناس ولا عذر لهم بحال من الأحوال أنهم ما استبانوا الحق على الوجه المطلوب أو نحو ذلك كذلك يؤخذ من هذه الآية تعبير هنا إن الذين يكتمون بالفعل المضارع للدلالة على أن ذلك هو ديدنهم وأنهم مستمرون عليه وأن ذلك يتكرر فلم يعبر بلفظ الماضي فيوهم ذلك أن هذا قد وقع من قوم في الزمان الماضي فتحدث القرآن عنهم وإنما يتحدث عن الذين يكتمون فالذين يكتمون هؤلاء يوجدون في كل زمان فهم متوعدون بذلك ففيه إقامة الحج على الحاضرين ولاحظ التعبير باسم الإشارة للبعيد في قوله أولئك يلعنهم الله فهذا أبعث للسامع على التأمل في حالهم أولئك والالتفات إليهم وفيه من تحقير شأنهم لبعد هؤلاء عن رحمة الله تبارك وتعالى ولاحظ هنا هذه الجمل في الخبر اولئك يلعنهم الله ما قال واللعنون وانما قال يلعنهم الله ويلعنهم للتوكيد والتعظيم فاتى بالفعل المضارع يلعنهم المقتضي للتجدد لتجدد مقتضيه وهو قوله يكتمون إن الذين ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله ويلعنهم إلا عنون وفي قوله تبارك وتعالى يلعنهم الله التفات من بعد ما بيناه هذا في المتكلم ما قال فأولئك نلعنهم وإنما قال فأولئك يلعنهم الله بشكله صيغة الغائب ومثل هذا الالتفات إلى الغائب من المتكلم كأنه يشعر بالسخط عليهم والإعراض عنهم فجاء بضمير الغائب إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى هذا المتكلم أنزلنا نحن يلعنهم الله ما قلنا لعنهم، فتحول في الخطاب من المتكلم الى الغائب وذلك لاظهار السخط عليهم والله تعالى اعلم وابرز لفظ الجلاله اولئك يلعنهم الله ما قال نلعنهم يلعنهم الله فأظهر هنا في موضع يصح فيه الاضمار وهذا يفيد تربيه المهابه وفيه من الفخامه ما لا يكون في الضمير قوله تبارك وتعالى ويلعنهم اللاعنون يقول مجاهد رحمه الله دواب الأرض تقول إنما منعنا المطر بذنوبكم فهذا كله يترتب على هذا الكتمان وهذا يدل على أن بقاء الإنسان سلبيا لا ينفع ولا يبذل ولا يقدم العلم الذي علمه أن ذمته بذلك لا تبرأ بحال من الأحوال فهو مؤاخذ على هذا والطريق إنما هو ببدل العلم ونصح الخلق والبلاغ للناس والقيام بما أمر الله تبارك وتعالى به أما أن يبقى العالم كعامة الناس لا ينتفع بعلمه ولا يبذله ولا يعلم الناس ما علمه الله عز وجل ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر فإنه لا يسلم بهذا فهو متوعد باللان. قد يكون كافا في حاله غير مقارف للمنكرات والموبقات حفظ لسانه من أعراض الناس ولكنه لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا يبلغ بل يكتم فمثل هذا تلاحقه اللعنة مرتين هنا في الكتمان إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى وكذلك أيضا في قوله لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ويقول لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الاثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون فلا تبرأ الذمه بما قد يتوهمه الإنسان أو يزينه لنفسه أنه لا شأن له بالناس ف. ينطوي على نفسه ويكون حاله كحال العامة لا ينتفع بعلمه ولا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر فإنه متوعد باللعن والله المستعان هذا ما يتعلق بهذه الآية وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا اجعلنا وإياكم هداة مهتدين الله أعلم صلى الله نبينا محمد عليه وصحبه إذا لديكم إضافة أو سؤال لا. نعم يقول هل يدخل العام إذا كان عنده علم في شيء معين في اللعن هذه الآية ما خصت العلماء ولكن العلماء يدخلون فيها دخولا أوليا الله قال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى فإذا كان هذا العام لديه في مقام من المقامات علم بما أنزل الله تبارك وتعالى واحتج إليه إلى هذا البيان في هذا المقام فيجب عليه أن يبين أن يبين ذلك إذا كان قد علمه وتحققه يعني هناك أمور ظاهرة أمور يعلمها العام فقد يكون في معرض أو مقام يحتاج إلى هذا البيان كما يقال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان ذلك معلوما لديه مع القدرة فهنا يجب عليه أن يبين ويقال هذا ويقول مثل هذا يجب أو مثل هذا يحرم إذا كان يعلمه يعني لو سأله أحد من الكفار مثلا فقال له هل المسلمون يقولون بأننا ندخل الجنة أو نكون من أهل النار فقال لا بل المسلمون يقولون إنكم في الجنة ولا يحكمون لكم بالنار وهو يعلم هذه القضية لا تخفى أن هؤلاء الكفر من أهل النار إذا ماتوا على كفرهم فهذا كتما كتمان يريد أن يجامل هؤلاء مثلا أو نحو ذلك لو أنه سئل هل دينكم يفرق في الميراث بين الرجل والمرأة فقال أبدا المرأة لها مثل ميراث الرجل وهو يعلم وهذه قضية يعلمها العام مثل هذا يعد من الكتمان وهكذا طيب يقول ما الجمع كيف نجمع بين الكتمان وبين العزلة في آخر الزمان أو الفتن هو لابد من قائم لله بحجه فهذا في تفصيل لتفاوت أما في آخر الزمان الذي تستحكم فيه الفتن وهذا ما جاء بعد فذاك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن هذا في آخر الزمان أما فيما دون ذلك الفتن الواقعة في الأمة ونحو هذا فهذا يختلف باختلاف الأحوال والأزمان والأشخاص. ففيه تفصيل فإذا كان مخالطته للناس تؤدي إلى وقوعه في الفتن والدخول فيها أو الزيادة منها فيجب عليه أن يعتزل وإذا كان مخالطته للناس لا تؤدي به إلى هذا ولكنه لا يقبل منه ولا ينتفع به فالسلامة لا يعدلها شيء فالعزلة اولى به وأما إذا كان يخالط الناس وينتفع به من شاء الله ولكن يتأذى بمخالطتهم فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقد يتعين عليه ذلك يعني تعين عليه المخالطة وتعليم الناس ونحو ذلك إذا كان الناس بحاجة إليه ولا يوجد من يقوم مقامه هذا يجب عليه تفضل نعم نعم نعم البلاغ يقول هناك أشياء قد تفهم على غير وجهها أو يستغلها المبطل فلا تذكر هذا صحيح ولا يكون ذلك من كتمان الحق ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة حدث الناس بما يعقلون أتريدون أن يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هذه الآثار تدل على هذا المعنى أنه ليس كل ما يعلم يقال كذلك إذا كان هذا العلم يمكن أن يستغل من قبل بعض المبطلين لباطلهم ونصره أولي لإبطال الحق ومناهضته فمثل هذا لا يحدثون بذلك ففي حالات كما قال شيخ الإسلام من المسائل ما جوابه السكوت فإذا كان المخاطب لا يحتمل سماع الجواب لأن عقله لا يطيق ذلك فيكون فتنة له هذا الجواب فلا يجاب وكذلك لو كان من الناحية العملية لا يطيق مثل هذا فيصرف إلى الاشتغال بما يحسنه ويصلح لمثله ويطيقه والله المستغل طيب تفضل. الله إذا خشي من الريع في تبلغ دين الله عز وجل فإنه يصحح نيته ولا يترك الدعوة إلى الله وتعليم الناس بحجة أنه يخاف من الرياء وإنما يصحح القصد والنية ويراجع نفسه ويحاسبها ويلتفت إلى عظمة الله عز وجل وينظر إلى ضعف المخلوقين فيكون مريدا لوجه الله بهذا العمل دون مراءات المخلوقين يصحح نية ويعمل لو أن الصحابة رضي الله عنهم تركوا البلاغ وتعليم العلم ولما وصلنا هذا العلم ولبقي الناس في جهالة واندرست معالم الدين وعلوم الشريعة لكن تصحيح النية والعمل والله أعلم نعم لا لا يقول هل هي خاصة بالرجال أو يدخل فيها النساء يدخل فيها النساء إن الذين يكتمون فهذا اسم موصول والاسم الموصول هذا بصيغة المذكر يدخل فيه الإناث على سبيل التبع فكثيرا من خطابات القرآن جاءت بصيغ المذكر والأصل أن النساء شقائق الرجال فيدخلن في هذه الأحكام إلا لدليل يدل على خصوص ذلك بالرجال فهن داخلات فيها هنا. طيب السلام عليكم